بسم الله الرحمن الرحيم فبارك الذي بيده المل وهو على كل قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العبيد الذي خلق تبع ثماوات طباقا لا ترى في خلق رحلان من تفاه فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر قاسئا وهو ولقد السماء الدنيا فأعثمنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم رجزة النصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تبنور فكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها صوج فألم خزنتها ألم يفتق النبي قالوا بلى قد جاءنا نبيهم فكسبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْحِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَحْتَرَهُوا بِذَنْبِهِمْ فَتُفْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربهم بالقلب لهم مَغْفِرَةٌ فَهُمْ مغفرة وأجر كَبِيرٌ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرهم واجر كبير واثروا قولكم او اجهروا به بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو القدير هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فامشوا في مناسبها وكلوا من ربه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن بكم الأرض فإذا هي أم أمنتم في السماء كَلِفَ نَفِيرٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَفِيرٌ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْقَيْلِ فَلَبَّهُمْ صَافَفَتِهِ وَقُبِضْنَ مَا يَحْكُهُنَّ إِلَّا رَحْمَانٍ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هذا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَوْمَئِذٍ ۖ دُونِ الرَّحْمَانِ إِن تَكْفُرُوا إِلَّا فِيهِ ۚ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ فِي أَثَنِي يَمْشِي كِذْبًا عَلَى وَجْهِ أَهْلَ أَمَنٍ يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى خَرَاطِ سَتِيم قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُونَ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 فلما رأوا هدوا الفتنسيئة الَّذِينَ الذين تفروا وقيل, وقيل هذا الذي كنتم به تستعون قل أرأيتم أَهْلَكَ أهلكني الله ومن معي أم رحمنا فمن يمجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آبنا به وعلى اله تفكرنا فتتعلمون من هو في ظلام مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءهم غورا فمن يأتيكم بماء معين